وسنقتل كل الأوقات يا مسلم قم هيا واثأر فالدم في الشريان تفجر أساد الحرب غدت تزأر وستقتل كل الأوقات يا مسلم قم هيا واثأر فالدم في الشريان تفجر أساد الحرب غدت تزأر فستقتل كل غداد جيش الغزو سوف يباد سنحرر أرض النهري وسنقتل كل الأوغاد بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداق لكلام الأوحد ويقتل كل الأوغاد بالفلوجة جيش يقعد بالكفار غدا يترصد مصداق لكلام الأوحد ويقتل نقتل كل الاوثان وندعشوا الذين كل الاوثان وسنقتل كل الاوثان وسنقتل كل الاوثان وسنقتل كل الاوثان وسنقتل كل الاوثان وسنقتل كل الاوثان وسنقتل كل الاوثان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 نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروحا للحال وتعالت لسماء مجد ونادت حي على الجهاد إن كنت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 نحن الأسد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد ونادت حي على الجنا